السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المسلمون اجمعين نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين وعاش حسان وصحبه الكرام المنتظرين ثم بالرح سيذا مجلس تدريب المجالس الثقافه الاولى بالمعهد اعداد ورشنا في شرح دليل الصلاه من كتاب نور السبيل وصلنا الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكشيلا لهذا البروفيسيون له فافترضنا ان في كيفيه الصلاه على t referred Marche. ليس wird ikke sort av bilinen. Fedet letterfaten i solen her har noen ynesker. For씨ne Refer renamed, 걸曲 med f goal til egen girlbid. Men en auraitigste lucatet, من التكبير إلى التسليم وهذا ما ضغط عليه الشيخ الأباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع المفرط في بابه هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك فراغ وهو من أورع الكتب في هذا الباب وكل من ألف في صفة الصلاة فإنه لا بد أن يرجع هذا دائم. فإن شاء الله نسير خطوة خطوة مع صفحة الصلاة والمهم في هذا الباب أن تعرف أولاً حكم الذي نتكلم عنه سواء كان ركلاً أو واجباً أو استحباً تعرف ما حكم هذا الأمر ثم كليفية أداء هذا الهدف بداية قال النبي صلى الله عليه وسلم صدوا كما رأيتموني أصدق فينبغي عن عدد أن تكون صلاةه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يفعل شيء منها إلا بذلك يعني كلما مر عليك قول أو فعل من أفعال الأخوات الصلاة يمنع عليك أن تعرف ما دليلك الذي تتعبد لله عفو جلّا به بداية أو أول شيء في الصلاة القيام في الفضل مع القدرة طبعاً نرسل المسألة والمسائل المتعلقة بهذه المسألة دلغت هنا شيء؟ لا أنا قلت أن إحنا نهسم الصغر سواء ركن مصلحات بوجه لا كل ذلك في البعض لكن على التطبيق فأول شيء يمر بك الصلاة هو القيام في مع الفضل مع القضرة وفيه مسألة المسألة الأولى ما حكم القيام في صلاة الفضل مع القضرة مع الدين القيام في صلاة الفضل مع القضرة ركن تصح تصحص صلاة بدون قال تعالوا وقوموا من الله قابدي وعن روالد لحسين رضي الله عنه قال كانت بني جواسير فسألت من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صدقائنا فإن لم تسقطك فقاعدا فإن لم تسقطك فعلى جنبه رواه البخار إذن القيام في الصلاة مع القدرة رجل من أركان قصرها أما القيام في النفل فقال لحكم القيام في صلاة النفل مع القدرة على القيام مع الدني يستحب القيام في صلاة النافلة مع القدرة على القيام ويجوز أن يصنّي قاعداً مع القدرة ويكون له نصف أجل القائم سيد ذلك حديث عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل القاعدة فقال إن صنّى قائماً فهو أفضل ومن صنّى قاعداً فله نصف أجل القائم ومن صنّى نائماً فله نصف أجل القاعد رضو اذا ان القيام في الفرض ركن واقيام في النفل مستحب وقت النفل ايه نص ساعه اذا يجوز ان تصلي التراويح وانت حتى لو كنت قادرا على ايه على القيام لكن لو من غير عذر فلك نصف الاجر أما اذا جلست بعذر فلك الاجرين ثانيا لك الاجرين طبعا المسائل لا تحتاج تفسير مفصل لكن هو بقدر مستطاع عند جامع المسائل إن يكون الكلام واضح ومفهول وإن شاء الله يسير وجامع للمسائل ما حقم قيامه على رجل واحدة لغير عزر؟ قال في مضاء السبيل وكلها قيامه على رجل واحدة لغير عزر ويجزئ في ظاهر الكلامه وقال المؤي رحمه الله الرضاة على إحدى رجلين صحب صلاته مع الكراهض وإن كان معذورا فلا كما يعني هذا الجلع يعني لهذا يستطيع الخيام على أركاز على أركاز يستطيع خيام وهو مستند على جدار مستند عليه جدار يعني لهذا يستطيع خيام من تقبل نفسه ولكن لو قام واستند على جداره استطاع أو أنه لو وقف على أركاز استطاع فهذا تصح صلافه ا تصح صلاه حتى لو كان يعني لو يعني حتى لو تعمد هذا الجمهور على ان الصلاه صحيحه مع الترا اما اذا كان بعذر فاما الصلاه صحيحة ولا بلا كلام يبقى هو على كان عنده عذر فلا باس بذلك باتفاق أما الصلاه صحيحه ولا شيء عنه اما اذا كان لغير عذر ففيه خلاف الراجح ايضا ان الصلاه صحيحه ولكن وبعض العلماء قال بان الصلاه لا تصح قال لا تصح لكن الجمهور على انها صحيحه مجزيئه لكن مع اضطاح لان يعتبر قائم يعتبر قائم, قائم. لو على ركاز على عصا اسمه قائم لم يترك ركن الايه لم يترك ركن ما حكم اضطاح راسه أي خفضها واحد واقف يقول وي يعني يطقطق راسه اذا كان يطقطق راسه دون انحناء فان هذا صحي. صحيح فصحي صراحه اما اذا انحنى وفي فرق بين اطراق الراس والانحناء اطراق الراس يكون بالراس فقط. اما الانحناء يكون بالراس مع الظهر راس مع ايه يعني على هيئه تشبه هيئه الايه الركوع واضح ان بالراس هيك يعني, الرأس يعني كده ويخرج راس ومنزله يعني قوي لكن الانحناء ان ينزل بايه بظهر ينزل بايه بظهره او بجناب ظهره وبالكتفين قال قال في علام الصليب ولا يضر خفض راسه كهيئه الاطراح ولا يضر خفض راسه كهيئه الاطراح وامما الانحناء بلا عصا الى حد الركوع يقتل الصلاه لان العال الذي راى لا يقول انه قائم يقول انه منحني او يكون انه شديد الركوع فليس هذا قياد فإذا اذا خلى من غير عصا فلما اسلك انه انحنى بعصا واحد اصلا طبيعة النوم أكتب. طبيعته نوب اكتيف طبيعته طبيعته انه عنده اثد فزي دايما ماشي وكيف فوق هذا طبيعي عليه فهل تصح صلاته ولا لا تصح هذا عصا اصابعك واضح قال المسألة الخليصة إذا كان عجيزاً عن الهوكور والسجول فهل يسقط عم القيام؟ يعني, يعني واحد يستطيع القيام لكن لا يستطيع السجود الدكتور منعه من السجود عشان عنده الهوضوف منعه من الهوكور عشان عنده الهوضوف قال له بس لكن ما ينفعش تركع ولا يزبط فهل يفعل زي بعض الناس يقول لك السنوان عرفش يزبط وأركع فيقوم من أول الصلاة جارس يوم جاء الكرسو قاعد عليه تقول له يعمل الله خسنان عنده الوظوف طب الوظوف لا تبقى انتانه الوظوف ما بتمنعش من الوظوف ده احيانا بالعكس بتقول له طاقة ممكن اللي والمشي ده إعداد أصلا المشي والله في إعداد فإيه كما تبقى الكرسو تقول له خسنانه ما عارش أبطع ما عارش أزمد نقول له طالما فيه ركن من ده تستطيع ان تأتي بيه. يجب ان تأتي ايه؟ تأتي به عنده الركوع والسجود فتأتي الكرسو لكن أن تجلس منه قال من كان عاجزاً عن الوقوع أو السجود دون القيام لعلة بظهر أو ما شابها تمنع الحناء أو ما شابها تمنع الحناء لازمه القيام لازمه القيام, لازمه القيام. لازم القيام. ويأتي الوقوع سجود حسب الطاقة إذا كان يعرف يرتع مرس السوقوع الحناء يأتي به فإذا لم يستطع فإذا يجلس على قرسي أو محن. إذا كان يستطيع القيام نعم في المسائل يعني هو يرث مثلاً في كل رقم مثلاً صوته فيه نسع أي رقم أي رقم في كل رقم فإذا جاء الرقوع والسجود لكل سوارات يوم قاعد الناس يزهده هو يرى العقص لكن القيام لا يقف يقف يعني. طيب إذا كان يستطيع القيام معتبلاً على الركاس أو عمود فهيلي يستطيع عنه بديه صلاته ذكرنا أيضاً صحيح أنه لو اركمل من بيه على عصم أو حاجة صحة صلاته سواء صحة طابتها بزوال العصة أو لم يسكوا وقد ذهن إلى هذا المثال من المسعيد القدير جميعاً من الصحابة رضي الله عن مقثرة الحديث عن ابن قيسي من تنحصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنى وحمل اللحمة اتخذ عمولاً في مصنف يعتني دعاً لرابة دعوت ورحاكم صحيح الكلام يبقى إثن بمسألة مهم أحياناً يعني أن أجلنا بعض الناس لصنع العرب كذا حال القيام أين ننظر ببصره حال قيامه يعني هو وقف وقائم أين يرمي ببصره قال السنة حال القيام أن يرمي ببصره إلى موقع سجود لما ثمت الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلت أطأ رأسه ورمه ببصره إلى أرض أي رمه ببصره إليه لأنه يرمي ببصره إلى الواحد يعني يتجول بالبصري في المسجد وفي البرد أنفس جورة كل هذا قرار في قرار كما سأجدنا في بمك وهاد إذا السنة حال قيامك أن يطلب رسلك إلى موضع سنة طيب حال القيام هل يفرق بين جليه أم يلسق جليه يعني إذا كانوا يعرف فماذا أسمع قال أجمع النهور الله ويقر ان يثق القدمين بل يستحب التفريق بينهما ويقر ان يقدم احداهما على اخرى ويستحب ان يوجه اصابعهما الى اليك يعني واحد بس واقف كده كده واقف كانه في كده ضامن رجله على على بعض هذا خطوه واحد ثاني تنص تلاقي فاتح الرجل فاتحه كبيرة. لا هذا غلطه اي تفتح الرجل فاتحه طبيعيه فاتح ايه؟ بلجزب ايه؟ بلجزب ايه؟ بلجزب ايه؟ بلجزب الخدمين لا مواشي مو حتى لو مفيش دليل ماذا طبيعة الانسان النبس صلى كان اذا صلى كان يعني لما قمل الركوع رجع كل عضو الى طبيعة او الى مكان فدي دليل عليه على ان الانسان على طبيعة الاصلاة على طبيعة في الصلاة, الصلاة. فاين دلوقت لما بتيجي تقف القوف عادل تقف ضال من ولا؟ طيب في حاجه يعني يعني كده فاتحه لو واحد كده فتحها فتح جامد بس ما قبضتهش زي واحد واقف مكان بيشتراش كده واخد على نظام تاخد لكن لو وقف طبيعيه هي وقفه ترى ممكن, ممكن دليل اللي هو استواء الصف اللي بيكون اللي داخل بالموضوع ده ماشي يعني استواء الصف قد يكون يقول لك ان هي ينص ينص يلزق انه يكون انت اخين الكاندرز التصرف إذا الى الايه الى القطب واذا التصرف التوجيه الى القطب لكن برضو مفيش سيطه ان ما نضمش او احنا لو ضمناها هو نفتح قوي لو ضمناها هو وفتحنا هو الصف مش هيبقى فهم بنك نعم قد قد يكون هذا كان ليس دليل صريح في المسارح. ليس صحيح لكن هو ما بحث القدمين يا فكره دي هو عرض البركه فين او لو لو مش هيئه اللي جنب بيترسلوها لا هو في تفريقه بين الايه الاكثر بس لو في فرق شايفين هو السارق يعني لو في طرجه هي قويه قوي ده مش ليه السهر الليل قوي عشان تجيب الفرج ده لا انت بتتحرك والجمه بيتحرك واضح ان هو ما اتحركش وحده تشد ورفعه في الطرب ليه تقول لي طيب وفرجه ياسر يا شيخ كده حاجه بسيطه جدا انا مش لاقي اساس الكلام ايه انا الوقت ده مش لو في اشكال بنجيب عليه لكن توسيع السؤال ده دي دي بالقيام في الفعر. ايه انت هنقول في الفرق. بعد ذلك اول شيء بتفعله في الصلاه هي تكبير طبعا هي تتكلم عنها في شروط صحه الصلاه إيه. بعد ذلك تكبيره الاحرام وفيها مسائل المساله الاولى ما حكم تكبيره الاحرام معذره تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه كلمه تكبير من كلمة من ركن من, من اركان الصلاه روح من اركان الصلاه لا تنعقد الصلاه الا بال يعني لو واحد ما كبرش الاحرام ملوش صلاته باطله نقول صلاته اصلا ما ما صلىش اصلا لو واحد ما كبرش نقول صلاتك باطله نقول انت اصلا ما صليتش لا تنعقد اصلا الصلاه ايه الدليل على العيين رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الاذان وتحريم التكبير وتحرير التسليم وفي حديث المصلي صليته الواحد ايه رافع رضي الله عنه للوه الموسي صلى الله قال لي ابن رافع قال اذا قمت الى الصلاه فكبر اذا قمت للصلاه ايه فكبر هذا دليل يصلح لشيئين للاستدلال على وجوب القيام على ركن القيام وايضا على ركن تجديد الاحرام قال النبي رحمه الله تكبيره اقامه ركن من اركان الصلاه لا تصح الا بها هذا مذهب ونماذا الملك واحدة جمهور السلف ونصنف يبقى تجبرت الإحرام روته المشألة الثانية يجب الإتيان بها قائماً دلل على ذلك لأن هنا هنبين خطائق يحصلون من بعض الناس تجبرت الإحرام يجب أن يأتي به هو إيه؟ هو قائم كامل لإعتداد يجب أن يأتي به هو قائم كامل لإعتداد قال لي قمي الدين السعيدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه قال الله اكبر قال من يرحمه الله في ان اتى بها فان اتى بحرف منها في لم تنعقد صلاته فرضا بلا شك وفرعقادها نفلا خلاف له خلاف في في النافله اصلا ايه سنه ليس ليس ليس فرض ليس, ليس, ليس ويجب التنبيه هنا على من يصلون على الكراسي أنه يلزمه من إتيان تدريك الإحرام من اوتيانها القدرة ولا يجزي الإتيان بها حال جلسه رجل اللي يريد يعلم على كرسة تقصد أنه يعني أهواء يضل يقف حتى لو ما يقدرش يقف يضل يقف سانيا لأنه غير أصل على الديه فنقول له يجب عليه أولا أن تكبر للإحرام ثم تجلسه بشون جاء حفظت كل سؤالها وقاعد قول لك الله أكبر مكبر هو أعى هذه الصلاة الواطنة لا ترى يجب أن يكبر وهو واحد ثم إيه؟ يعني هو يأتول وقبل أن ينبس الله أكبر ويجبس إذا كان لا يستطيع إذا كان لا يستطيع الكيام لكن طبعا ما استطيعك كان واجع لك ليه؟ ووقف في فرن ثلاث ساعات واتبالك عشان يجيب خلاص يغفر ومع ذلك أول ما يدي تبصد ده يتاعد في المرسل لا، هو عليه وما ياخذ إذا شق عليه الكلام الإيمام طاول وطلق صيوفنا عليه، أصلح فيما شق عليه يجلس أوراك ورسي لكن يجلس من أول وأولا هذا صلاة بعض الثاني أول الثاني، أو الخطأ الثاني إن بعض الإخوة وبعض الناس اللي بيلي متأخر والإيمام مراكع فمن عجلاته يكبر وهو يركع وهذا الصلابطي يعني هو بيجري عشان يليها الرقوع فهو أصول يعمله يعني هو جاي النام راكع هو أصول يعمله يكبر يكبر الله أكبر هكذا الله أكبر وامقر سواء كبر تكبير ثانية أو لم يكبر يعني هو التكبير الثانية هنا يعني مباح ليست لا واجبة ولا مستحب وهذا أهم شيء تدخل بنيت تكبيرة الإحرام وهذا مفروحة شيء؟ لا مانوش مفروحة لأ لأن بعض العلماء زي سعيد بن المسيد والحسن الوصف قال به وهذا مانوش مفروحة لأ لا إنت تأتي بتكبيرة الإحرام الله أكبر ساق قلطت لك أولاك التاني يوم راكعه. الله أكبر وطارك عرب واضح الكلام؟ واحد تاني ما أعمل؟ الله أكبر الله أكبر لا أكثر تكبر تكبرت ايه؟ المهم ان هي في التكبر الناس تكون تكبرت ايه؟ احرام. لكن هي ما هو اللي ما مركع و بسرعة و مستعيل؟ الله أهلا. أهل. بردع و بكبر الصلاة. الله يفن ناس مركب ناس مركبتونه <تصفيق> ناس مركبتونه خراسة. الصلاة احرام. وبالكلام يبقى دول خطأين. الخطأ الأول ان اللي بوعد على كرسي العزر يجب علي آليات التكبرت والإحرام ايه؟ من قيام. الخطأ السهل ان اللي بيدرك الرقوع يجب علينا التجربة الإحرام من إيه؟ من قيام بسألت الله يكفر تجربة ولا يكفر أمر في ساعة وزاعة إن شاء الله بتبسل هذا من يجب التجربة لفظ تجربة الإحرام الله أكبر لا يجزئ غيره قال هل يتعين لفظ الله أكبر أن يجزئ غيره كالله أعظم أو الله أجل أو الله الكبير او الله العظيم هل هذه الأنفاش تكزب عن تقوية الإحرام وهل يجب عليه التلفز بها مع الدليل او التعيد قال كان صلى الله عليه وسلم يحرمه في صلاته بالله اكبر وقد صحيناه قد صلوا كمراتون مصدف وعليه فكل ملايات بهذه الصغة التي الله اكبر او قتى بها ناطصة وهو يستطيع الهاتف عن الرجل السلام فإن صلاته الباطلة قال الشفي محمد الله فمن أحسن فمن أحسن التكبير اللي من أحسن التكبير لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه إلا بالتكبير نفسه والتكبير الله أكبر ولو يكون داخلا بغير التكبير نفسه ولو قال الله الكبير الله العظيم الله الجليل الله أجل الله أعظم إلى لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه شوفوا اللي ما شاهد كانوا كذا مروا إلا بالتكبير نفسه وهو بالله أكبر فإن كان نفس العربية أتى بالتكبير بلغته القول يتعلم فتاقوا الله ما استطاع يعني بتعلم بيس مثلا عند عظيم مثلا جليز أو نحن يعني إيش أجل يتعلم اللغة العربية في هذا النقط إحنا موجود عليك يتعلم اللغة العربية عشان القرآنه كان ويتعين التنفذ بالتكبير التكبير برضو يتعين انت تتنفذ به تحرك بشفايتك لان في بعض الناس تبص دا يقول انه ما تصيره ما محركش شفايتك ولا يحرك سابق وهذا ايه طبط بالصراحة. اذا قرأت فتح نية التاريخ واصلنا يجب ما يتنفذ بالتكبير واتمقصود حركة الشفتين بالنطل بها ولا يكفي امرار ذلك على قلبه لا يكفي عليه ذلك علي على قلبه كراس الكلام أن مرز الله أكبر وطبعا في أخطاء بتحسن بعض الإيمان في مصري إيه لبن يكبر يقول لك إيه الله أكبر دي طبعا خطأ لأن كده سؤال استخدام وإحضار لك الله أكبر دي مصيبة واخد بالك من شب الله دي, دي خطأ فاحش لأن أكبر بمعنى الطب طبع جمع, جمع كبر وكبر وطبع فطبعا خطأ وَاللَّهُ أَكْبَرٌ وَأَكْبَرٌ يخطواهُم بقى هذا خطأ لنظام المسألة الرابعة في تكبيرة الإحرام ينبغي المأموم أن يكبر بعد إيمانه ولا يجوش لو يتقدم عليه ده على ذلك؟ قال فَمَ يَكَبْرَ تَكْبِيرَةَ الإِحرام قَبْلَ إِمَانُ فِي غير صحيحة وَالوَجِبَ عَلَيْهِ أَعْبَدْ فِي الصلاة. يعني الناس وقت تتظر الإيمان ده بيقول صلواتكم فهو افتكر ان الله الله لكم المكبر وفعل نادي بيقول الله اكبر يعمل ايه يرجع تاني يمسك ويرجع في التاني يعني صلاه تافله مش يقول لك خلاص اني وما خدتش بالي فاكمل معاه خلاص هيقول والواجب عليه اذا صدق ايمانه اعاده الصلاه وهذا ماذا جميلة للعلم من الملكية والشفرية والحرمية إذا قال ذلك عمدا أو سهولة أو جانحة لو واحد جاء حتى عمل كيف تبطل صلاة قالوا من قدامك كبر قبل إيمان لم ينعطي التكبير وعليه سيناك التكبير بعد تكبير الإيمان ودليل ذلك حديث أهل سيناك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإيمان لمكتم له فإذا كبر فكبره إذا كبر إيه وقفت الصلاة كبرت للإحرام بعد كين وقت كبر الإحرام رفعوا يديني مع تكبيرت الإحرام طيب حكم رفعوا يديني مع تكبيرت الإحرام مع الدليل رفعوا يديني مع تكبيرت الإحرام سننا وليس تواجه يعني لو قال الله أكبر وما رفعش إيه تنعت صلوات ولا طراقين تنعت صلوات وقد اجمعت الامه على استحباب قال النووي رحمه الله اجمعت الامه على استحباب رفع اليدين عند تكبير الاحرام وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله قال راىت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى يكون حزوه من كبيده وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع دي ثلاث مواطنيا تترفع فيها اليدين المواطن الأول عند تجوز الإحرام المواطن الثاني عند الرفع المواطن الثاني عند الرفع للرموح لما تقول سمع الله لمن حمي في موضع الرابع سيأت إلا لو عند القيام من التشرب الروس طيب صفة الرفع هذا صفة رفع اليدين عند تجوز الإحرام حديث عبدالله بن عمر قال إذا قامت الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يكون حزو من كبير وكان ذلك هنا يكبر بركوع فعذلك إذا رفع رأسه من ركول. قال ناوي رحمه الله مبين صفة الرافع اسمع ما؟ يرفع يديه حزو من كبير بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاما شحمتي أذنيه وراحتاه من كبيره يعني الكلامين دي, دي, دي, دي خلص الكلام بالجمع لأن في بعض العلماء قال يرفع حزوة من كباين يعني كده يعني نهاية الأصابع عند بلاية الكتفين كده طب وراء الحديث آخر عند شحمة أذنين فالعلماء جمعوا زي مجمعنا قال لك يرفع هكذا إذن الإبهامين عند شحمة الأذنين هند وإن أطراف الأصارع عند أذنين وعند وراحته عند من كبل يبقى كده جمع بين, بين الوالد كله يرفعها كثير أو ينزلش إلى تحت كده وإن ورد بعض نصوصها كثير لكن للجمع نفعلها كده نرفعها بهذا الطريق طبعا المستقبلة براحته ثم تكون أطراف الأصارع حزوة من كبلة حزوة من عند الأذنين وإرهامين. عند فروع الأذنين والإرهامين عند شحمة الأذنين والراحه اليد عند ايه عند المكباهات دي لا بالطريقه الناس ننزل كده لا الشطط كده لا يعني تواجه في طبع الناس بتخطئ ترص لها لما يجي يكبرت يرص لها عند سيت اليد الله اكبر من لك هنا كان داخل عركه يعني هيبقى حاجه ده خطا واحد ثاني يعني يوم كده وصدق مطبق ايديه وعامل فودان وطتش كده فودان هتاكل شوف الصلصه اهي ان التفجر ما رفعش دي خالص هو لو رفعش دي خالص رفعها كراسي سنه تغيير الصفه سنة, سنة, سنة،, سنه الصفه نفسها سنه يعني نفسه سنه, سنة. كيفيه الرفع اللي احنا بنقول ده سنه من باب اولى واضح الكلام يعني هو لو قال الله اكبر وما رفعش دي خالص صحيح؟ العقد ما فيش شيء لكن نقول لو خلفت السنة لانا ترفع ترفع خطر صفة خطر يبقى طبيعي خطر وضع اليد ده خطر وضع الكلام طيب وضع اليد طيب وضع اليد اكبر الاول ورفع ايدي والنرفع وكبر والنكبر والنرفع كلها وربت كلها ورد. عيسوا الله أكبر وترفع مع قولك أو الله أكبر واحد ثاني الله أكبر آل وعندما رفع واحد ثاني الله أكبر يرفع الأول لما إما ترفع وأنت تقول وإما ترفع ثم تقول وإما تقول ثم ترفع وعندك الشيخ اللائية قال فإن وقت رفع يديه قد وردت به أكثر من صفر أولا يجوز أن يرفعهما مع التكبير لما ثبت في للرد حديث عبد الله بن عمر فرفع يديه حين يكبر رجب خاني ثانيا بالصفة الثانية للوقت الثاني ويجوز أن يرفع يديه أولا ثم يكبر وهما مرفوعتان قبل أن ينزلهما لما ثبت في احد الولات رفع يديه حتى تكون حزوه من كبيت ثم ترفع كده الله اكبر واضح او انت متحرك؟ الله اكبر واضح يبقى دي صفه والصفه الله اكبر ترفع وهكذا الصيغه الثانيه كده الله اكبر رفعت وقلت صفة ثالثة ويجوز أن يكبر أولا ثم يرفع إليه على المخلابة أنه ما أمانك من الحويض لذلك الصلاة يكبر ثم يرفع إليه وحكّز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا متفق عليه إذا أنت لقد كبرت الإحرام الله في بعد ذلك تعمل إيه طلع يدك اليومنا على ذلك اليه الوسر وضع يد اليومنا على اليسرى على صدره وفيه مساء ما حكم هذه الهيئة في الصلاة؟ طبعا كلامنا للرجال والنساء إحنا لسه غير الوقت ما فعلهم دي الرجال بدون النساء فالكلام اللي بيقوله يشمل المرأة والإيه رجل إيه؟ والمرأة الصداة اللي بنسمع الوقتي الكلام للرجال والنساء بدون تفريق حكم وضع علمنا على اليسرى هذه الهيئة من سنن الصلاة دي من السنن الفعيلين عنوال ابن خجم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كين دخل في ثم اتحف بثوبه ثم وضع يده اليومنى على اليسرى راه مسلم وطبعاً فيها حديث كثيرة فأسألت وقع اليومنى على اليسرى أمرنا العشرة المئات إذا قمنا في الصلاة لما نرى اليومنى على اليسرى وقعاً ففيه نصص كثيرة في استحباب وقع على اليسرى لأن فيه بعض يعني بعض البلاد تنسوا من الملكية استاني اليدين تلي في بعض البلاد في الفلاحين في القرى في بعض الفلاحين تلي ايه الماء فيه لما يفجد ايه منزل ايدي جنبه كذا مرسي اليدين وقول لك بعض البلدان جنبه لا نقول ان هذا يعني حتى من نقلل لانه ومضى في عند الملكية قالوا لعيلة كانت في يدي المالك لان احديث شيء اللي متفق عليه حديث وضع دولنا الوسط دي شيء متفق عشيه بمتبقى لا عشيه بمتطفق عليك ثم تحبك بالثوب مسألة الاتحاف بالثوب هيأتينا ان شاء الله بعد ذلك انه فيه اتحاف جائز في غير جائز الاتحاف الغير جائز او المكروب ان انت تدخل يديك في السوب ولا تتحرك يدك في السوب اللي هو بيسموه اشتناو الصماء للواحد يدفل يديك كده لو واحد مثلا ده بسوطر وعمت قفل على نفسه وديك كده ما يقدرش ايه لا يركع ولا يجب تحرك هذا فيه كرم لكن كيف يبقى التحق السوق ان انت نمس عباية واخذ بقى انا على نفسك لكن يادة كحرة الحرقة تحضط الايدة إيدة. ايدة في جوة العباية يتجاوب برد بس على حاجة وتحضط ده جوة لكن لما تيضي رجع نزل ايدة تيجي تزد نزل ايدة ايدة كحرة الحرقة فالالتحق السوق بهذه الطريقة نمسك ما بقى؟ كم يشير كده لا في وقعك كم يدونش التحق التحق لنف نفسه الحاجة التحق لنف نفس طيب صفة وضع اليدين في الهيئة طيب قال صفاتنا عليهم مستحب وضع يومنا على جسر طيب أين ها تضع يومنا على جسر وكيفية الوضع الهيئة فقال لها صفتان لها صفتان ومتب صفتان بس ثاني في النحوة صفتان صحبكم إنه فيش حاجة بأدريك فأولا ما صدقته المقبول أما فعلي ما مبتدى دي ما خبر مبتدى فنعملت صفتين أو إنتي نقول وردة صفتين لو عنا أعملها على إنها مفعول لفعل مقدر محزوف تقديره وردة أو أفكر لك صفتين ممكن كده أفكر لك صفتين بلاء زي يوم يخر المرء من اخي يوم بالنص بلا فبيبقى في تقدير فعلي فهي ممكن تمشي لكن يعني برضه ولما نقول مثلا في الداله ما بنقولش خط تحت الكلمه لا اعمل دايره وتفصل ثاني لانها تحتمل فممكن ثولد يعني اذكر لك صفتين وخط او نحو ذلك لها صفتان الصفة الأولى القبض وثالك بأن يقبض بيميني على جمالي إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض بلومنا على اليسرى لصفة القبض صفة القب انت تفكر يعني انت الخرص انت وضع لنا على اليسرى أصر لا تعمل كده تقبض تقبض بلومنا على واضح؟ حتى ورأت صباح بلومنا أنه كان يقبض على كوع الكوع اللي هل كنت دي كده على قوع فهذه صفة القبض الأول الصفة الثانية صفة الوضع صفة الوضع وذلك أن يضع يده اليمنى على كفه اليسر والرسل والساعد من غير قبض الوضعها على فراعه اليسرى فقط الروسل طبعا اللي هي الحتة اللي شبكة بينه كرسوع والقوع الحتة اللي, اللي عند المطبض اللي عند راح تجاد عند البيت فهو يعمل إيه ما يوضع إلينا عن نصر هكذا؟ على النصر والساعد واخد بالك على حتة دي كده كده بهذه الكيثير بالطبط وإيه ما يحرك إليه فوق شوية كده يدخل في الزراع يعني. يبقى ويف كده واخد بالك طيب لو كان مش كده ها؟ لو كان مش كده ده خطأ لأن في بعض الناس سمع أن نفس السلام يطلب على كوعه ففي ناس بتسمي المرفق إيه؟ كور فتبصت إيه واقف إيه بتاكتك في بعضه كده واقف في كالب الشابسه كده لا هذا فقط يبقى إما أن انت تقبل على الكوع بهذا الطريقة كده ده القبضة إيه؟ بهذا الطريقة إيه؟ هكذا وإما تضع اليوم على المصر هكذا على الروس على الحتة دي كده وعلى جزء من الساعة لحتة البداية كده وبقى إلا اللي تلبس فيه الساعة كده المكان اللي تلبس فيه الساعة والصفقة الثالثة اللي هو الوضع برضه اللي هو يحطه على اصدراع الأجزاء بهذا الطريق ما شاهدنا ورق الكلام أهم الأخوات تكونوا متابعين احنا بيقول برضو اللي الحتة اللي بتتبسها الساعة أو اللي المرأة بتبسها هي دي المرحلة اللي بتاعته الرز والساعة فيتحط إليها بهذا الطريقة على هذا المكان إذا حركت إليها الفوق شوية على الزراع يبقى ليه جميع الصفة الثانية وهي ده في الايه؟ فيه إلغة طيب قلنا يضع يده جميعا على اليسرى على صدرك على ايه؟ على صدرك لأن في بعض الناس يضع تحت صراته المصدد ايه وقيف كده حاطب قيله ايه بقيلة طريقة واحدان المصدد ده حاطب على القلب بقيلة طريقة او ايه كده واحدان اللي عامل كده زي حدشبسوه وقدرك عامل ايه دلوقتي زي الفراحه لا كل دي نهايات خلاص لا الوالد هكذا اهو على <تصفيق> على على صدره والله تعالى على القلب وعلى على الحش الناس دي ممكن كششن ايه بحطه على كل شويه الناس دي رسميه ومحطه ممكن بقى لو واحد بص حط على الكرش دلوقتي بقى العيله قلبه وراح العيله معه كل اضرار الصدر والله <تصفيق> لكن يسأل طبعا حتى لو كان يسمينا يبطى عن الصبر قال فالصحيء وضعوا السؤال يدينا السؤال بداية بن حكم على سراته الصحيء وضعوا يدينا على الصبر حال القيام لما عن ربي بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عنده اليمن على أنه اليسرى ثم نشد بينهما على الصبر ونشد بينهما اللمسة القبض وضعوا على صبر وهو في الصلاة وعلى هذا وضعوا يدينا على الخاصرة او تحت السرة أو إسارهما مخارف من السنة الخسرة لا يجب أن بالك وإذا طبعاً يعني في ما بيعنيهاش حد يعني في الآلة إلا لما يكون في زحمة طيب صحيح واحد يلوف وعمل كذا واخد بالك وهذا خطأ وهذا الخطأ بالأشياء بعضهم يستدل يعني الحديثة عمرو بدي الخطار لما وعيد لما لما طعن لما طعن وكانت أنه هو خطس كمان كده بصد مش كده اه المكان ده ايه في الصف الاخير وما ضغطش على نفسي يعني يشوفه في الصف الاول يعني انا الواحد من بعض الاقوى تلاقيه راح على الصف الاول ويضيق في مقاول الصف الاول شويه كثير ترص دورت قوي نفسو طب ما ده ممكن صف يعني ممكن الوقوف في الصف الاول احيانا لما يكون في زحان وتلاقي واحد واقف قوي نفسه كده ممكن صفه بابا راحوا بعضه شيء ايه ممكن باظين ومعلش سبحان الله اخي اتحرص على سنة في مقابل سنه يعني انت لو تقف في الصف الاخير وازموا صلي صح اركع ركوع صح واجلس للتشهد صح حط اليمين على اليسر صح دي كلها سنن لكن اتحرص على سنة في مقابل سنه هذا رسله هذا رسله واما الحديث اللي درس الموقع ده في الصوره فاح ضعيف فالطبيب ضروري رحمه الله وايما حديث عليه وابن ضعي انه قال من السنه الصلاه وضع الاكف في على البطن في تحت السره فهحديث ضعيف متفق على ضعيف ده ضعيف الحديث وضع اليد اليد تحت السره او على السره متفق على ضعيف يعني مش مثل ابن احمد ايه مثل ابن فعلا في روايه عند على الصلاة في كاليس الاسداد اللي هو ضعف ولا نلاه نتعصر للمجهدنا وحتى تلاقى هذا في الكتاب ليه منارة سليمة لكن المنارة ليه حديث سيغالك بنتخبر عندك اللي في ضعفة يعني عندك مثلا هنا هتلاقك سنن الصلاة السنن الصلاة السنن من الصلاة؟ اللي ده مسلاً هو على الوسف. قال اهو عندك هوك انا عرف صفح كمان عندي صفحة الوسفة دمع صفحة اثنين وتسعة. اللي هو بقول لك ايه سنن الصلاة اللي هو يقص بسنن الصلاة. عندك الواجبات وبعد كده قبلك السنن. فسنن الاقوال احد عشر. وامدك بعد كده قبلك ايه بقى? وسنن الافعال وتسمى الهيئات. رفعوا اليدين مع تكديرت الإحراق وعيدوا وعيدر رفع منه وحطوهما عقب ذات ووضعوا اليمين على الشمال وجعلوهما تحت صرات شوف دي ايه دي الواب فجل الحنبين لحديث ولي ابن حجو وفيص وضع من على اليسر دي خلاص دي حديث صحيح وقال عليهم ان من السنة في الصلاة وضعوا الأكوفي على الأكوفي تحت الصنة الحديث عنه كنتخبر لواب حديث ضعيف رواب نهود وضعف شكل ألماني في إرواء راكم تنتبية 3-5 ونظروا الى موضع سدود. دي مستحابة. نظروا أوه. الى موضع ايه؟ سدود. شونيش انا في المتعاملين. ماشي. ماشي. ماشي. فالحديث في البعض. طيب نرجع الى المذكرة دعاء الاستفادة. يبقى اينا حاجة ذكرة ببقى اول القيام. مع القضرة في الفرنان. مستحاب ولا لك؟ روح طيب صحيح طيب سيروت النفس طب لو قام لو لو في النفل مع عذر هل ياخذ الاجر كامل نعم طيب اذا كان بعذر ياخذ الاجر كامل اذا كان بعذر ياخذ كامل او اذا كان بدون عذر طيب بعد ذلك ها التكبيره تغيير الاحراف هاي خطوه شباب روح ماشي روح ها طيب اذا نسيها توجز لا تبو... لا تقول تبو... لا لا تصح صلاه فرعله الاصل الصلاه واضح الكلام طيب لفظه حتى الله الله طيب حكم رفع اليدين يا مع تكبير الاحرام صح تصح طال كان لو طال رفع اليدين في وقت الاحرام عامده تصح تصح ذلك دعاء السته شوك يوجد مع الدنيا. جمهور العلماء على ان الاستفتاح في الصلاه مستحب الاستفتاح مستحب في الصلاه وتستوفي ذلك النفيله والفريضه نيته برضه دون الجلاس لا يستحب فيه الاستفتاح الراشي بيقول راي ان الجلاس لا يستحب فيه دول اللي في النفيله والفريضه تكفي دول الجالس او ذلك الجناز خرج ذلك الجناز الجالس لا يستحب رافع يد. احنا مش باق جناز با. الجمهور على انه مستحب رافع يديني عن تقلاط الجناس. الجمهور على جرى. جمهور الرواية. واصل اينا اللي اه لفعه. ورافع يدين في الجناز. في الجناز. انا مستحب. انا ضاي الجمهور. ضاي الجمهور. اهن? تكبيل الفولة والا رافعه. كل في كل في كل واستدام لفعل ابن عمر وضع. اما حديث كان هنفع في تكبيره تقول ثم لا رفع حديث بعيد فلاسة. واضي? ايه? التكبير. تكبير ايه? في الجنازة. ماذا? بالصوت عالي? أو لا أو عالي. عالي. اللقم اللقم عالي اه. لا بطرورش بالصوت عالي. واضح لتكبير بالصوت عالي في الامان. لكن رفع اليدين جمهوري العلماء على استكدام. استدام لفعل ابن عمر هو من اشد الصحابة الاسخين بالصنة. وردك كمان؟ والحديث الأخر فيه بعض والمسألة فيها خلاف يعني راحك بيعزم لما ايه؟ مثلا ايه؟ ايه؟ يصدق الكنازة ويعلم بها لاش؟ بعلم الناس الصوت الكنازة الصوت الكنازة أربع تكبيرات مش ايه كذا كذا وما تنفعش إيديك في التكبيرات هذا ما يقول الشاهد هذا شاهد <تصفيق> اخي قولي الأمر في سعر قولي ورد بعض البرمان عدم رفع يدين إبا تتنقل في الإحرار عن بعضهم هم أكثر العلماء يعني جماهيل الأمة على إن يستحب رفع يدين إبا التنقل طيب يعني لا يتم المؤمنين بالإمام حين يرفع مثلاً لو رفع كل يرفع ماشي لكن قد, قد يغفع على هذا بشيء أن أنك لا تخالف الإمام هنا في الهيئات التي تتخلف فيها على الإمام الكلام ده لو هو بجلس بالصراحة ونت بتجلسي أو هو بجلس بالصراحة ونت بتجلس لولك لما تجلس انت بالصراحة لأنك لو ملست بالصراحة هتتأخر عن الإيمان لكن إنت لما ترفع إيديك أو ما ترفعش إيديك هل في تأكير عن الإيمان؟ مش تأخير فممكن يغبر على هذا بذلك وغيرك الكلام؟ طيب وهذه إن شاء الله صورة الجناز في السنة كان إن شاء الله إن أحيام الله إياكم أخيرا نصمنا لكم طول العمر وحسن عمي قال والاصح انه لا يلزم تاركه شيء يعني لو ترك دعاء السته ليس عليه شيء ولو تركه عمد حتى لو تركه عنس وبالاحرى اذا كان نسيا الا أنه لا ينبغى تعمد الترك لا ينبغى تعمد تركه لمتنه من فوات الاجر الكثير بالعمل النسل عندنا شيء ما يقبوش داش ازاي لا اللي عنده بياتي جرس يفتح المختصر ولو فسد الحناش بعد ماما محمد وتبارك اسمه واتعالجت بقليل لا غير ما <تصفيق> فيش حاجه خالص والله نفس نفس خلاص يغلق يعلق يعلق قال ابن قدامه رحمه الله وجملته ان يستقيم سنن الصلاه بقول اكثر اهل العلم طبعا ادائت الستات ورد كثير عند حوالي ما يقرب من سبع ركع بتفتح الطويل منها للذين والقصير منها للفقر في أدعاء طويلة جداً في الستمتاحة يمكن تكون صفحة كم الدعاء دواب يقال في النافذ في التهاكت في صلاة القيانة أما الأدعاء الكصيرة المختصرة في النافذة الفردئين مبنى الفرد على الإن على التخفيق مبنى الفرد على التخفيق على أنه راضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبرت الصلاة سكت هنية الهنية البرها من الزمن أو الجزء من الزمن واضح الكلام وحتى العرب كانوا يسمعون ساعة كلمة ساعة من الستين بيها ساعة عن فضر زياني فضر زياني قد تضل وقد تقصف قبل ان يقرأ فقلت يا الله بأبي انت وأمي أرأيتك أرأيتك أرأيت عن أخبيرني كلمة قرأيتك على حديثة عن أخبيرني سكوتك التكبير والدوار ماذا قلتان أقول أبناء بعبين وغيرين الخضائك وعبت بين المشروط اللهم يقين من خطائك أبناء استفاد انه مستحب والصيغه الاقواله عندك دي احبصيه ورا الصيغ ديت يعني الحنابلله لم يختار بعد دعاء الاستفتاح قبل القراءة الاستعادة أو التعاوذ وتكمل استعادة ذهب جمهور العؤين لأن الاستعادة قبل القراءة في الصلاة سنة طبعا قبل الصلاة أقصد في الصلاة أو خلج الصلاة الاستعادة قبل تلاوه القرآن سنة مستحبة لقبل تعالى فإذا قرأت القرآن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم اما الاستعاذة فرض قادر الصلاة فلا خلاف في مشروعيتها لمن اراد ان يقر وحتى بعض العلماء قال لا واجب يعني بعض العلماء قال لا واجب ايه تفصيل من شر غوس الليل من اعوذ بالله, بالله السميع العليم من شر المطعم قال كاما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال عزو الله اشتراجين من همزه ونفقه ونفثه ومعنى همزه الجنون ونفثه الشعر وقيل السعر كما قال تعالى من شر النفثات العقب ونفقه الكبش وضع عزو الله من همزه الجنون وحتى ورط رسمك من همزات الشاطية همزات هذا مس الشاطية كما ترسده انسان ما هوش ممكن لفظ استعيذ بالله ايه لو لو قال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم استعيذ بالله هي معناها صحيح المعنى استعيذ السين من الصوت السين القوي اطلب الاستعانه بك واضح الكلام فاذا المعنى صحيح المعنى صحيح كمان صحيح, كمعنى صحيح. لكن هم تقول أعوذ بالله بدون مدين سلطة رؤية تقول أعوذ بالله يعني أرجأ إلى الله كلمة أعوذ بالله طبعا يعني أرجأ إلى الله بالله واضحة كلا؟ وأستجيله بالله طيب استعاذة هل في كل الركعة كما في الركعة تقولها فقط يعني هل استعاذة كلما اوم لكل ركعه اقدر اقرا الفاتحه او الشطور في بسم الله الرحمن الرحيم مفتحه ولا في الركعه الاولى فقط الجمهور يقولوا ما عملوا في الركعه الاولى فقط الشافعيه قالوا باستحبابها في كل ركعه هل صاحب السعاده في كل ركعة في الركعه الاولى فقط ذهب الجمهور الى ذلك الى ان السعاده اختص بالركعه الاولى وذهب الحسن وعطاء وابن دحي ومذهب الشافعيه يستحب كل ركعه واستدلوا بعمل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ الله من الشتاء الرجيم ولا شك أن لا تدل على مشروعات الاستعاذ قبل قراءة القرآن وهي أعامل من أن يكون القارج الصلاة الدافئة وأحاديث لا مع الكلام في الصلاة تدل على منع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه ولا وقع الإذن بجنسه فالأحور الاتصال على نمضة بيه السنة والاستعادة قبل قراءة الركعة تقول فقط على مدلة عليه الأحاديث من الأحاديث اللي تدل على رأي الجمهور عن أول ورأة رب الله المقالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكد راب مسلم طبعا يعني الاستعادة رأي دمور هنا في الراكعة من أفضل لكن رأي الشفعية الوجه وإزال كنا سألو برضو فعجزيني ضيق ليه بقى؟ طبعا الحديثة هنقول لي طب الحديثة بقول لك استفتح القناة بالحمل والله والله بالعيوة لم يسكت نقول لك لم يسكت سكوت, سكوت أم للاستفتاح لم يسكت سكوت إيه؟ للاستفتاح؟ يعني أمورها بلما هو وجداه ساكيتاً في الأصل في الصلاة عدم السكوت ولا السكوت؟ عدم السكوت, السكوت. الأصل إن فيه كلام إن فيه ذكر ولذلك لما ساكت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة تعجّر أموريا قال أرأيت سكوتك في الصلاة أخبرني في سكوت أخبرني عن هذا السكوت فهذا دليل عن إيه؟ إن كلمة لم يسكت, يسكت, يسكت سكوته في الركعة الأولى اللي هو لديه؟ لديه عمس بالتابع؟ فالشفعية قولهم لوجه قوي ولذلك أقوى أن الذي يستعز في الركعة الأولي. ثم لا يعود معه دليل وتوجيه والذي يستعيذ في كل غثات معه دليل ان التجول نفس الدليل نفس الدليل قد يكون المساله الخلافيه دليلها واحد بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب نفس الدليل بعضهم قال بالمشروعيه وبعضهم قال بعدم المشروعيه بنفس الدليل واضح الكلام ولذلك يعني السائد باي الاقوال اخص لا بحث سابعاً قراءة الفتح قراءة الفتح وفيها مسألة المسألة الأولى ما خكم قراءة الفتحة مع الدليل قراءة الفتحة ركم من أركان الصلاة ومن أسقطها أو بعضها فقد بطر الصلاة الدليل حديث عبدالد الصامق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ لفتحة الكتاب متفق عليه المسألة الثانية حكم قراءة الفتحة للمأمود خلف إيمانه مع الدليل على ما ترجح دين المسيحة الخلافية بل العلمان اختلف أهل العلم الله في وجوب قراءة الفتحة على المأمود والراجئ وجوبه فعن عبادة ابن الصامد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرب فتح لكذا منتفق عليه وقد جاء في بعض الوقت عن عبادة ابن الصامد قال كن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقلت عليه القراءة فلما فرق قال لعلكم تقرؤون خلف إيمانهم حصل إنهم كانوا يقرأون وحصل تلبيس على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم رسول الله قلنا نعم هذا رسول الله يعني هذا نفعله قال لا تفعله إلا بفتاة الكتاب فإنه وصلت لمن لم يقرأ بها رائع دولة نزوح السلام قال يا ايها الله والذي عليه جمهور المسلمين اقتراء خلف الايمان في السريه والجهرين طبعا جمهور المسلمين المقصود هنا ما عليه يعني على مشايخها سواء بانهم من قبل استيعابهم قلب الايه بالوجوب مش معناه هنا ان جمهور المسلمين بيقولوا واجب لا ده هو الشافعي بس بيقولوا واجب الشافعي بس بيقولوا واجب واضح لكن هو بيقول جمهور المسلمين القراء خلف الايمان يعني عليها مشروعيه القرار خفيف الايه في السنيه والجهه قال البلاقي هو اصح على السنه واحواطه ده احوط الاقوال وده اللي احنا بننفذ لكن برضه لو ان واحد اخلص بالراي الثاني لو صمم يتصلط يعني واحد الاخر نفس الراي رحمه الله وهو بيحدث الشيخ صححه اللي هو قراءه الامام له ايه قراءه ده حديث ضعيف الشيخ الالباني حسن هذا الحديث فواحد اخذ برايي الشيخ الالباني وراي المالكيه المالكيه عندهم راي وسط اخذوا بقى الاحاديث مع بعضها كلها حديث قرائه وطلاقه وحديث لا قراءه لا الصلاه اللي بنقرا في الكتاب فقالوا بقى كان يسمع قراءه الامام يعني في الصلاه الجهريه في الصلاه ايه الجهرية, الجهريه فانت بتسمع قراءه الامام يبقى اقرا طرائك قراءه طرائك لكن الصن السري السريري قالوا الوجوب يبقى المالكيه اخذوا راي الوسط ان اوجبوا الصلاه على الماموم في السريه ولم يوجبوها في في الجهريه وذلك اللي الشافعيه اوجبوها في الجهريه وفي السر الحنابده في المشهور عندهم لا يوجبون على الماموم في السريه ولا في الايه ولا في الجهر فالمساله فيها خلاف وخلاف لا لكن الأحوط أن تقوم بما قاله ونفسما لا تفاعل إيه يا جمه ده يعني الإمام بقرأ يقول لي طلو والسكتة اللي هي بتطرق بعد الفاتحة بعض الإمام يترك سكتة محت بين الفاتحة وبين السورة والسكتة دي ليس في السنة وعدك الكلام فأنا أقرأ إيه experimental يقول لك إطرق مع الإمام إيه الإمام بقرأ الفاتحة إيه إمام تقرأ الفاتحة إيه في السورة إقرأ إيه إمت وضعك بإيه سيبقى لأ أحواط لك أدو أحواط لك وأفضل يمكنني الشيك معنزك؟ ايه؟ الليروش واني بقى لك هو قالك لا تفعله إلا بيوم من ايه؟ إلا بيوم من قرآن سمعت يا شيك الشيك محمد حسان زكر تفسير الزكرة القرآن تستمع له وعن في الصلاة في الصلاة؟ في الصلاة؟ طيب أنا أعرض ازاي؟ وانا أعنص في جميل انت عندك الآية نص عام الآية مص إيه؟ عالم والحديث مص قص حديث اللي تقرأت اللي وقت أتقرون خلفاً منكم قالوا نعم قال لا تفعل يبقى كلمة لا تفعل الموافقة للإيه؟ للآية يقول لكن خصها فأقول لك عموم مخصوص مخصوص بالآية لا تفعل يبقى أخوك أطبق الآية بس كي استثناء إيه استثناء؟ لا تفعل إلا بيه؟ يقول الفؤال إذن أنا لا مع الإيمان إلا بيه؟ يبقى أنا طبقت إيه، طبقت إيه؟ الحديث، يبقى دي الأية مقعبة قصة بالحديث وهذا حرفاني؟ والذي يعني أعمل به هو تطمئن للنفس القراءة خلف الإيمان خروجاً من الدين خروجاً من لكن أنا أقول إنه مسالح نفسه يعني لا يسفى أصحاب رأينا لا يسفى أصحاب رأينا إذا ترك القراءة الفتحة ناسياً سواء ناسياً أو جاهلاً وقال النووي رحمه الله إن طلق الفاتحة ناسية لا تجسئ صلاة على الله صح واذا يحصل الفتاح الصلاة والصح Ryan والركعة دي ما ليه دي تلدات فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها عاد للقيام وقرأ الفاتحة وأكم الصلاة وإن تذكر بعض القيام للركعة الثانية أمضى ركعة الأولى وأتم صلاة وإن تذكر بعض الصلاة ولم يطر الفصل صلَّ ركعة كاملة وإن طال الفصل أعاد الصلاة انت بعد على وطول افتكرت ان انت باكع وانا ما كنت اشياء وتيقنت مش وسوس لك الشيطان لا تيقنت فعلا في الحالة دي تعمل ايد ام ام بسرعة جايب واتعل عليك وتزجل سجدتين للسامر بعدة السلام كما ساكنها ببس جود الايد السلام لكن بقى اروحت لدك وروحت للمشاول في السوق والكلام ده افتكرت وتيقنت عند زالت تعيش الصلاة مرة اين مرة تنفع متى تسقط عنه الفاتحة؟ إذا أتى والإمام راكع فهل تسقط عنه الفاتحة عن قال الشيخ العسيب الرحيم له الله ولا تسقط أي الفاتحة إلا إذا أضرك الإمام راكعاً لأن في المسطورة ده لذلك وهتجدنا عشان الله متفصيل في الرقوع عن المفصلتاش هنا بالأدلة عشان هتجيوا متفصيل في الرقوع إذا جدوا راكع بيتاركع مع الإمام أو جدوا متأخروا الإمام قائم ولن تدرك إلا نصف الفاتحة يعني أنت توضيك ودخلت الصلاة وليس تطرق الفاتحة كان الإمام أم راكع تبعد أنت تطرق بيت الفاتحة الإمام هيؤمن الروكوية إمام تتخلفت عنه الروكنين فماذا تصنع طالب شريم عسيمين ولا تسقط إلا إذا أبرك الإمام راكعا أو أبركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى راكع الإمام ففي هذه الحال تسقط عنه في هذه الحالة تسقط عنه هناخد ده بقى, بقى اللي كده باختصار طبعا الكلام اللي جيده في السؤال مش مطلوب منه كله زي ما تقول يعني لو قولك رقم البسمات ما تنتميش العشرين سطر المكون دهو لا انا انا اجيبلك التفصيل مسألة عشان اجمعلك بين الرأي الراجع وبين التفصيل في اقوال الوران عشان عايزك تاخد مرحلة تلف مرحلة طبعا لدراسة الفقه ينبغينا تكون ثلاث مرحلة المرحلة في بعد كده مرحلة الكافي بعد كده مرحلة المغني لكن طبعاً إحنا الهمن قليلة والأعمار قصيرة واخد بالك يعني إيه همن ضعفات في هذا الزمان؟ الأمر الثاني المشاكل تكسرت الأمر الثالث ان الأعمار قصيرة فإحنا عشان يعني نجمع بين الأمور إن أنا أجيب لك يعني صور إيه أول مرحلة إن تخطي ليوني عموصر على الصور وأقول لك الحديث ومقول ما رايف هو ما صحيح بعد كده تدخل في الكتاب اقول لك ان في الصحيح كذا بعد كده تدخل في المغني اقول لك ده المشايخ بتقولوا كذا واخضر الرد في المساء طبعا الكلام ده يطول العمر ايه اذا لم يكن يحفظ الفاتح واحد لسه يا دوب داخل في الاسلام شايفين نحفظ الفاتح رقي اسلم وصايه صلاه العصر بعدن عل فيه مش شرط يحفظ الفاتح فماذا نفعل؟ قال الخطبي رحمه الله الأصل أن, بص... أن... أن الصلاة لا تجزئ أن الصلاة صحيح بالصلاة أن الصلاة أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فتحك الكتاب ومعقول أن, فتحت... أن قراءة فتحك الكتاب على من أحسنها دون من لا يقسم فإذا كان المصرم لا يقسمها غيرها من الضوءان كان عليه ان يتقن قدر سفر ايات لان اولذكر بعد الفاتحه ما كان مثلا لها من القران لان لو قر فاقرا ما قصر من ايه من القران يعني واحد عنده حافظ الفاتحه مشه حفظه وحفظ طول والله احد حفظ كل والله احد وقول عصر بنفلق نقول منها بكم ايه سبع ايات عن الفاتحه طيب يقول لا حافظ كله الله أحد ولا حافظ أي بدي صورة يعني يعمل عن عبد الله ابن أبي أو فقال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أأخذ من القرآن شيئا فعليني ما يجزئني منهم قال قلت سبحان الله و الحمد لله و لإيمان الله الله أكبر و لحول أن أخذت إلا منه سهل جداً شفت الدين؟ هو دي بقى الدين مصر بقى واضح؟ فالضاقي مش عارف التعين ويقعدين ونسه يجيب أخذ فقرة العالمين لكن أنا أخذ سبحان الله سبحان الله الحمد لله وأعلم قرأها كده خذه عليه نقول أنه خلاصي يقول صمي غالية ما ند 3 نعلمك إيه إيه الفاتحة يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إله الله والله أكبر ولحمد لله تجزي عن إيه عن الفاتحة لمن لا تجسيمه واضح لمن إيه لا تجسمه طيب هل بسمها من الفاتحة وما خط طبعاً اختلف الفقهاء في المسألة ذات هل هي من الفتحة أو ليست من الفتحة خلص الكلام أن الراجع أن البسملة من الفتحة البسملة من الفتحة طيب وبعضهم طبعاً قال أنا ليست عنك الأذلة هي الخلاصة آخر بقى الكلام تحت خالص هوت بعد الكلام وخالف العنواء ومن تابع أحد من عامة الناس فلاجناها عليها لأن الأدلة فيها أخذ ورد وضحك فيها أخذ ورد طيب هل بقى إذا أظهروا بيها أو لا أجهروا؟ طبعاً المثبت في المصاحب أنها ننفكة المثبت في المصحف أنها ننفكة طب واحد إلا فطبع ما يصدرناش في المصحف يكفر واحد قال لك الفائده بس ما يشوفش الفاتحه يقول لك ده لا ده لانه سابقه <تصفيق> ايه خلاف طب طب الوقت لما ما اسمتهاش في المصحف لك سابع الى المساء سابع المساء يبقى الفاتحه الجزئيه سابع نقول لك ان اخر الايه اللي هي اطول آية في الفاتحه تكتسب ايتها واضح الكلام وبعد ما قال لك هو طبعا العلماء اتفقوا ان هي ايه في صوره النمل وليست ايه في صوره التوق واختلفوا في هل هي آله من الفاتحه والا من دقيق الصور لا. لا ليس آله من دقيق الصور وانما هي آله للفصل بين الصور واضح واختلفوا في مساله من الفاتحه ان في, في المصاحف من في بعضهم قال ان ليس في و وكلا القولين الخلاف فيها صحيح لكن الراجع من هنا طب قلنا من الفاتحه هل يجرب من أملاء صلى الله وسلم دليل الاذق بتقضي لذي امام الاولاد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم واستعانه وارض السنه ما رضش وارض لا يبقى لا, لا يجهر بها والخوي السنه لا يجهر بها والسند الحديث انس قضيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف يرك عمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن فيها افضل مما يجربها والرب أنه لم يكن يجربها ذريلاً في كل يوم وليلاً خمس مرات أبداً حضراً وصفراً ويختفى ذلك على قولفاء الرجلين وعلى جمهور أصحابك وأهل أبنى دهيت مع صرفهم خلاص الكلام اللي يبقى بها سلمة اللي يسلمها سلمة لكن أيوم أكثر <تصفيق>